ولا تخالفه ا ل ظ ن و ن ولا ي ص ف ه و ن ويصفون، ولا تغيّر الحواد، ولا يخشى ا ل ش و ا ه ي يا من يعلم مثاقيل الجبال، و م ك ا ي ن البحار، وعدة قطر الأمطار، و ع ل ى ن ورق الأشجار. عندما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا يواري من س م ا ء سماء ولا أرضٌ أرض ولا ب ح ر ما في ف ع ر ه ولا ج ب ل ما في وعره.